هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم لِالحوارين مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ